لا تَقُلْ لا تَقُلْ مَا تَشَاءُ إِنَّهُ حَيٌّ سَعِى لا تقل لا تقل لا تشهيت انه حي مسعئ انه في كان في الرحمن مسواه الخلول انه في كان في الرحمن مسواه ودعى الدنيا رضيا وهو بالروح يجود عن حياض الدين يوما روع قد يذود ودعى الدنيا رضيا وهو بالروح يجود عن حياض الدين يوما روع يذود لو تراه وهو في الميدان أعفار شديد، لو تراه وهو في الميدان أعفار شديد، وشجاح للأعادي واقتحام وصوت ماذا الشهيد، ماذا الشهيد، ماذا الشهيد، ماذا الشهيد؟, متى الشهيد؟, متى الشهيد؟, متى الشهيد؟ لا تقل لا تقل مات الشهيد انه حي سعيد انه في كان في الرحمن مسواه الخلود انه في كان في الرحمن مسواه قال والاهوان في عينيه برق وارعود نحن للإسلام دران نحن للحق جنود قال والاهوان في عينيه برق وارعود نحن للإسلام دران نحن للحق جنود نحن للأوطان حسن نحن تصميم عنيد نحن للأوطان حسن نحن تصميم معانين. نرفض الذل ونأذ كل قيد أو نبي مت الشهيد مت الشهيد مت الشهيد؟, الشهيد؟, الشهيد؟, الشهيد لا تقل لا تقل مت الشهيد إنه حي سعيد إنه في كنف الرحمن مسواه الخلود في كنف الرحمن مسواه الخلود وإلى القمة تدعو نأصول وجدود ويضيء الدرب قرآن وتاريخ مجيد وإلى القمات تدعون أصول وجدود ويضيء الدرب قرآن وتاريخ مجيد لا يفل السيف إلا السيف والعزم الأكيد لا يفل السيف إلا السيف والعزم الأكيد سنعيشنا ناشحا او يموت وهو شهيد لتد الشهيد مت الشهيد مت الشهيد مت الشهيد؟, الشهيد؟, الشهيد لا تقل لا تقل لا تشهد حي يوم في كان في الرحمن Hayun say, Inna al-shay, Hayun say, in Inna al-shay.